قلوه يومين واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرجودون في الحافرة فإذا كنا عظاما قالوا تلك إذا كرة إذن داره هو بالوادي المقدس، واتذهب إلى برعون إنه إِلَى الْمَسْجِدِ إِنَّهُ وَأَنْبَارَهُمْ فَقُلْ الْمَسْجِدِ الْمُقْدَسِ وَأَنْبَارَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُقْدَسِ وَأَنْبَارَهُمْ إِلَى سماء بناها رفع سمكها فسوها وأقطش ليلها وأخرج طحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والدباء الجنة هي المروا يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها Yeah.